بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الناشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة نصب تصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يسمن رُوحِي يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ لِسَعْيِ غَارِضِي فِي جَنَّاتِنَا الْعَالِيَةِ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغْوًا فِيهَا فيها سرر مرفوعه واكواب ممدوعه ونماطق مصطفه وزرابي مبثوثه افلا ينظرون الى الاذي كيف خلق وات الى السمائ كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ ما إن علينا حسابكم